أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون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 وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وَعَلَى اللَّهِ تَصْدُرُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلَهَدَكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلْكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْمَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ثَرَىٰنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَنِفًا أَلْوَانُهُ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 وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أنتمين بكم وأنهارا وسبل إلا لكم تهتدون وعلامات وبالنجوم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِيَّاتُهُ نعمة الله لا تحسوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يبعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه مستقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أَوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَاءٍ الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ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 أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم ليئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا إنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليك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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخرون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 لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 يَهُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقِذُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصْفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لَا جَرْمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ پا <تصفيق> الله, لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْكُسِي بِأَطْيَبِ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ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 فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَفْوَاسِكُمْ أَزْوَاجٌ وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَتُمْ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله ضيب السماوات والأرض وما أمر الساعات لمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 تَأَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثُهُ وَمَتَعْمِ إلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِن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 فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَسُ مِنْ كُلِّ أُمْمَةٍ شَهِدَ ثُمَّ لاَ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 فَأَلْقَوُوٓا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوُوٓا إلَّا اللَّهِ يَوْمَ إِذِ الْسَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 وَجَدْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت وزها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبروكم الله به، ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة، ولكن يضل من يشاء. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تتخذون إليمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما فقدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مكمّل فلا رحيم إنه حياته طيبة ولا نجزي أنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذِّ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ إنما سرطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا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 لسان الذي يلحدون إليه أعجلي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذي بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن الكفر اصدر فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحق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 كفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم، فكذبوه، فأخذهم العذاب، وهم ظالمون. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ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 إن الذين يفترون على الله الكذب لا يسلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رَبك من بعده لغفور رحيم ان اذره كان امه قانتا لله في خنيفه ولم يكن من المشركين شاكرا اجتباه واهداه إلى صراط مستقيم، وآتي فِي في الدنيا حسناته، وإنه في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِذْ رَاهِمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ أَخْتَلَفُوا فِيهِ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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم له وخير للصابرين